بسم الله الرحمن الرحيم وَالضُّحَى فَٱضْرِبْ فَٱلْوَتْرَ فَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ فَٱقْتَدِ ٱلْقُرْءَانَ فَتَرْتِيلًا إِنَّا أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ أغضب من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملائِ الأعلى ويقدّون من كل جانب دحورا وله عذاب واصب إلا من خطف الخط فتَب أتبعه شهاب فاقب فاستفتهم أهُم أشد خلقا أم من خلقنا ان خلقناهم من طين لازب بل عجبت يستهزئون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا ايتين يستصغرون فقالوا ان هذا الا سحر مضين فاذا متنا وكننا ترابا وعظاما الا اننا مبعوثون او اباؤنا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 لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مخرمون في جنة يكون وعندهم قافرات الترفعين كانهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتثاءلون قال قائل منهم اني كانني قريب يقول أئنك لمن المخدقين أئذا متنا وقذنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطنع فرآه في ثواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين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 غرقنا الآخرين، وإن من شيعته لا إبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم.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 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ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 وَإِنَّ نُطًلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآثَارِ فَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْتَقِرِّينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِن من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فتاهم فكان من المجحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبقين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراب مُؤْتَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَنِّي رَبُّكُمْ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ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 وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَفَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان الله عما يطفون إلا عباد الله المطلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو قال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإنا